توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الثامنة والأخيرة من مسائل الآية الثامنة والثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة وكان الإمام يتحدث فيها عن القنوت القنوت تذكرت يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك قال الإمام إن القنوت هو القيام واجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه منفردا كان أو إماما وتحدث الإمام عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وما جاءت به الأخبار فيها ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر وجاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس قاعدا وأبو بكر قائما صلى الله عليه وسلم ورضي عن أبي بكر فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي سبحان الله, الله وآخر القصة يا إخواني عند جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقعود ايضا في هذه الصلاة كما امرهم به عند سقوطه عن فرسه عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت الينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم ان صلى قائما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا قال أبو حاتم ففي هذا الخبر المفسر بيان واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد عن يسار أبي بكر وتحول أبو بكر مأموما يقتدي بصلاته ويكبر يسمع الناس التكبير ليقتدوا بصلاته أمرهم صلى الله عليه وسلم حينئذ بالقعود حين رآهم قيامها ولما فرغ من صلاته أمرهم أيضا بالقعود إذا صلى إمامهم قاعدة وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته صلى الله عليه وسلم حين سقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن وكان سقوطه صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة آخر سنة خمس من الهجرة وشهد هذه الصلاة في علته صلى الله عليه وسلم في غير هذا التاريخ فأدى كل خبر بلفظه ألا تراه يذكر في هذه الصلاة رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدي به الناس وتلك الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عند سقوطه عن فرسه لم يحتج إلى أن يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس تكبيرا على صغر حجرة عائشة وإنما كان رفعه صوته بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في علته فلما صح ما وصفنا لم يجز ان نجعل بعض هذه الاخبار ناسخا لبعض وهذه الصلاة كان خروجه اليها صلى الله عليه وسلم بين رجلين وكان فيها اماما وصلى بهم قاعدا وامرهم بالقعود واما الصلاة التي صلىها اخر عمره فكان خروجه اليها بين بريرة وثوبة وكان فيها مأموما وصلى قاعدا خلف أبي بكر في ثوب واحد متوشحا به رواه أنس بن مالك قال آخر صلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحا به قاعدا خلف أبي بكر فصلى صلى الله عليه وسلم صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدة وان في خبر عبيد الله بن عبد الله عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بين رجلين يريد احدهما العباس والاخر علي وفي خبر مسروق عن عائشه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفه فخرج صلى الله عليه وسلم بين بريره وثوبه إني أنظر إلى أن عليه تخطان في الحصى وأنظر إلى بطون قدمي، فهذا يدلك على أنهما كانت صلاتين لا صلاة واحدة روى أبو حاتم عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه قال أبو حاتم خالف شعبة بن الحجاج زائدة بن قدامة في متن هذا الخبر عن موسى بن ابي عائشة فجعل شعبة النبي صلى الله عليه وسلم ماموما حيث صلى قاعدا والقوم قيام وهما متقنان حافظا فكيف يجوز ان يجعل احدى الروايتين اللتين تضادتا في الظاهر في فعل واحد ناسخا لامر مطلق متقدم ونظير هذا النوع من السنن خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم وخبر أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان فتضاد الخبران في فعل واحد في الظاهر من غير أن يكون بينهما تضاد عندنا فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رويا في نكاح ميمونة متعارضين وذهبوا إلى خبر عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح فأخذوا به إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في نكاح ميمونة وتركوا خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم فمن فعل هذا؟ لازمه ان يقول تضاد الخبران في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته على حسب ما ذكرناه قبل فيجب ان يجيء الى الخبر الذي فيه الامر بصلاة المامومين قعودا اذا صلى امامهم قاعدا فليأخذ به اذ هو يوافق احدى الروايتين اللتين رويتها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته ويترك الخبر المنفرد عنهما كما فعل ذلك في نكاح ميمونة قال ابو حاتم زعم بعض العراقيين ممن كان ينتحر مذهب الكوفيين ان قوله واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اراد به واذا تشهد قاعدا فتشهدوا قعودا اجمعون فحرف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل ثبت له على تأويله والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله, صدق الله العظيم وفيه تسع مسائل الاولى قوله تعالى فان خفتم من الخوف الذي هو الفزع فرجالا اي فصلوا رجالا والرجال جمع راجل او رجل من قولهم رجل الانسان يرجل رجلا اذا عدم المركوب ومشى على قدمي فهو رجل وراجل ورجل وهي لغة اهل الحجاز يقولون مشى فلان الى بيت الله حافيا رجلا حكاه الطبري وغيره ورجلان ورجيل ورجل ويجمع على رجال ورجلا ورجل ورجال ورجاله ورجالا ورجلان ورجله ورجله وأرجلة وأراجل وأراجيل والرجل الذي هو اسم الجنس يجمع أيضا على رجال المسألة الثانية لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قنوت وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة ذكر حالة الخوف الطارئة أحيانا وبين ان هذه العباده لا تسقط عن العبد في حال ورخص لعبيده في الصلاة رجالا على الاقدام وركبانا على الخيل والابل ونحوها ايماء واشاره بالرأس حيثما توجه هذا قول العلماء وهذه هي صلاة الفذ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المسايفة او من سبع يطلبه او من عدو يتبعه أو سيل يحمله وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه فهو مبيح ما تضمنته هذه الآية المسألة الثالثة هذه الرخصة في ضمنها اجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من السموت ويتقلب ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه المسألة الرابعة واختلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا فقال الشافعي هو اطلال العدو عليهم فيترى اون معا والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاح من الرمي او اكثر من ان يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب او يأتي من يصدق خبره فيخبره بان العدو قريب من فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدو ولم يعيدوا وقيل يعيدون المسألة الخامسة قال أبو حنيفة إن القتال يفسد الصلاة وحديث ابن عمر يرد عليه وظاهر الآية أقوى دليل عليه وسيأتي هذا في سورة النساء إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله لقد ادركنا الوقت كالعاده يا عم وهذا دائما ما تخشاه يا ولدي قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن